يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسخّر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو خلقكم من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 ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يغضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا آزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضر دعا ربه بكفريك قليلا إنك من أصحاب النار أما هو قانة أنا الليل ساجده وقائم يحذر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 وَأَوْضَحَ اللَّهُ وَاسِعَهُ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لأن أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إني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 يا عبادي فاتقون والذين اجدنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى, الله وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَرِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وعد الله لا يخلف الله الميعاد أَلَمْ تر أَنَّ الله أَنزَلَ من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ولكن افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون شَرَحَ اللَّهُ ان لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ يكون هناك نسيت قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين. Allah نزل أحسن الحديث كتابا متشابها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 من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء تشاكسون ورجلا, ورجلا سلما لرجل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 مَن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما ومن يهدي الله فما له من مضي أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم تدعون من دون الله قل أثرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاسفات ضره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته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 ومن ضل فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عليهم بوكيل الله يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حين مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ في منام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 وعنده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم نفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة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 وبدالهم من الله ما لن يكونوا يحتسبون وبدالهم لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا مَنَّ مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُ عَلَى عِلْمٍ بَلْهِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ هَالَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا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 جنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن وإتيكم العذاب ثم لا تنصرون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما إليكم من ربكم من قبل أن العذاب بغدة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا على ما فرطت في جنب الله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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين بلك لا إن أشركت لا يحبط عملك ولتكونن من الخاسرين بل لله فعبد بل لله فعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره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 صِيقًا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُمَرَةً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يُنْذِرُونَ عَلَيْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُرُونَ ذِرُونَكُمْ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دخلوا فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء